ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صوم <تصفيق> قلنا إن الصوم امساك عن مفسدات الصيام مع النية ومن ذهب عقله أو غطي على عقله بإغماء فإنه لا يضاف إليه عمل إذن لا يصح أن يقال إنه ممسك فلذلك يقول المؤلف من نوى الصوم يعني بالليل في صوم الفرد ثم جنة من أول جزء من النهار إلى آخر الجزء النية موجودة لكن ما الذي فقد الإمساك هذا الإمساك لا يصح أن يضاف إلى مجنون ولا يصح أن يضاف إلى مغمن عليه والمؤلف قال ولم يفق جزءا منه يعني فإن أفاق جزءا من النهار من أوله أو وسطه أو آخره صح حينئذ أنه أمسك معنيه لكن إذا استوعب النهار من أول جزء منه من طلوع الفجر إلى آخر جزء منه وهو غروب الشمس استوعبه جنونا أو إغماء فلا إمساك فلا صوم لأنه إذا لم يكن هناك إمساك فلا صوم طيب قوله ولم يثق جزءا منه يعني من النهار يفهم منه أنه إذا أفاق جزءا ولو يسيرا أجزأه الصوم وهذا صحيح أي جزء ولو دقيقة واحد من أول النهار أو آخذ أو وسط إذا أفاق أي جزء ولو كان يسيرا فإن صومه صحيح متى كان قد نوى بالليل في صوم الفر قال لا إن نام جميع ما معنى هذه العبارة لا دي تعود على إيه بالضبط ما معناها هو قال لم يصح صوم لا إن نام يعني فيصح صوم فإن جميع النهار من أول جزء منه من طلوع الفجر إلى آخر النهار إلى غروب الشمس ولم يفق لحظة واحدة فإن صومه صحيح طب لو أخذ من الليل نائما من الليل صلى العشاء ليلة الصيام فنام ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب اليوم الثاني ها ليه بذل لا يوصح وأنتلك لم ينوي أنا وأنتلك إنه لم ينوي انا أقول رجل صلى العشاء ونام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس من اليوم الثالث أنا جبت لسرعة النية لماذا بتقوله ما يفعل؟ مفيش ظاهر ولا باطل أنا لم يجبت لسرعة النية لا، هو كلام إليه لأي ناما جميعا طيب إيه المشكلة؟ يعني أنت رجل عزيز المؤلف يقول إنما جميعا النهار لا يفسد صومه ده النهار هو محل الصوم فلو نام بالليل إيه المشكلة؟ ما أولى يعني ما علاقة النوم بالليل بالصوم ده الإشكال قد يأتي من جهة النهار ولا هو بالليل الصوم بالنهار فمتى نوى والنية تكون من غروب الشمس <تصفيق> إلى طلوع الفجر في أي جزء من الليل فهو أول ما المغرب أذن نوى أني سأصوم غدا ونام مش من العيشة كمان نم من المغرب واستيقظ من المغرب الثاني يوم ما حكم صومه صحيح لأنه نوى والنائم ليس كالمغمى عليه وليس كالمجنون لأن النائم إذا نبه هبه لكن المجنون مفيش والمغمى عليه كذلك <تصفيق> قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ما معنى هذه العباره واضح المعنى واضح لان ان المغمى عليه الذي قلنا لم يصح صومه عليه القضاء ايه بقى معنى قول المؤلف فقط لانه هو كان بيتكلم في اتنين مجنون ومغمى عليه الاثنين دول قال عليهم لم يصح صومهما الذي المغمى عليه هو الذي يلزمه القضاء وان بك فمرتفع عنه التكليف فلا قضاء عليه لانه القضاء فرع للوجوب وهو لم يجب عليه الصوم لأنه مجنون مرفوع عنه القلم طب والنائم أصلا النائم صح صومه فلا يمكن أن يقال عليه القضاء لأن صومه صحيح طيب قال ويجب تعيين النية ويجب تعيين النية يعني يجب أن ينوي الصوم ويعين هذا لهذا اليوم الذي سيصوم فيعتقد أنه يصوم وهذا الصيام لرمضان دف رمضان جزاك الله خير ويعتقد أنه يصوم وهذا الصوم قضاء دف رمضان ويعتقد أنه يصوم هذا الصوم لنذر أو لكفاء إذن لا تكفي نية الصوم المطلقة ما لابد من, إيه؟ من تعيين صوم إيه بقى نويت الصيام طيب صيام إيه من رمضان أو لكفارة أو لنذر أو لقضاء فيجب أن يعين ما سيصومه قال من الليل ويجب تعين النية من الليل هذا في صوم الفرض. لأن ساعة التطوع يصح بنية من النهار ففي صوم الفرد الصوم الواجب سواء كان من رمضان أو قضاء أو كفارة أو نذر أي صوم واجب لابد أن ينوي الإنسان من الليل قول المؤلف من الليل يبتدئ الليل من غروب الشمس وانتهي بطلوع الفجر فأي جزء من الليل يصح إيقاع النية فيه من أول جزء إلى آخر جزء لو نوى قبل الفجر بلحظة صح لو نوى بعد غروب الشمس بلحظة صح طيب لو نوى قبل الغروب بدقيقة بقى عن مغرب دقيقة واحدة قبل ما يفطر قال ايه نويت الصيام غدا ان شاء الله فأذن المغرب خلاص هو نوى فمش هيجدد حيص... نية هو في نيته نوى ايه او في ذهني انه نوى ثم صام من الغد فما رأيكم الصوم لا يصح يلزمه الامساك طبعا لأننا في رمضان يلزمه الإمساك لكن عليه القضاء إذن لا بد لصحة الصوم يشترط لصحة الصوم أن ينوي من الليل ما ينفعش النهار. ومن باب أولى أنه لا يجزئ عن المد... أن ينوي في أول ليلة من رمضان أنه يصوم رمضان كله بل لابد من نية جديدة في كل ليلة لصوم كل يوم يتلوها واضح؟ يبقى واحد في أول شام رمضان قال نويته صيام شهر رمضان عشان يريح نفسه وما يعودش كل ليلة يتعرض للنسيان نقول له لا هذا انما يجزئه لأول ليلة لكن بد من تجديد نية في كل ليلة ليه؟ لأن كل يوم عبادته مستقلة لو فسد صومه يوم هل يفسد ما, له؟ هل يفسد ما بعده؟ كل يوم مستقل عن الآخر ثم النية أمرها سهل لأنه إن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى وإن تسحر فقد نوى هذا من عادتنا أن نقوم بعد أن ننام الساعة ثلاثة أربعة نأكل هيا جماعة هذه عادة عندنا يعني واحد متعش ونام يصحى من نوم يقول لهم صحون أكل ونام تاني حد بيعمل كده فإيه معنى صحون أكل ونام تاني إن أنا حصوم وهو كده الأمر واضح أني ما قمت من نومي لآكل على خلاف العادة إلا لأني أستعد للصوم فولو تسحر فقد نوى ولو تقل في الأكل بالليل عشان مش حيضر يقوم متأخر يعني بعد الترويح مثلا روح بقى والترويح وتعب وعاوز يأكل فأكل أكلة ثقيلة وعمل حساب النشحيل حيوم قبل الفجر فتقل في الأكل عن كل مرة ايه معنى التتقيل ده انه نوع خلاص يا اخوة يبقى أمر النية يسير لكن لابد أن يخطر بقلبي أو يفعل فعلا يدل على أنه نوى الصوم من الغالث قال لصوم كل يوم واجب واجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب سواء كان في رمضان أو غير رمضان من القضاء والكفار والنذر ونحوه فلابد من نية من الليل لصوم كل يوم فلا يجزئ أن ينوي في أول الشهر بل بد من تجديد النية مثلا من كان عليه قضاء ثم كفارة والكفارة في الجماع مثلا لم ي... يكفر بإعتاق رقبة فسيكفر بإيه شهرين متتابعين لازم ينوم كل ليلة صور لو أنه في الليلة الخمسين لم ينوم يبقى دم الصيام يبقى يعمل إيه لازم مشهر المتتابعين هات من أول تان لفور جاعتان شكرا لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية يعني لا يشترط أن ينوي أن هذا الصوم فرد لأنه إذا قال نويته صيام غد من رمضان فهو فرد مثل ما قلنا في الصلاة إذا قال نويته أصلي الظهر لم يحتاج أن يقول فردا إذ الظهر لا تكون إلا فردا وقالوا إنه لابد أن يجزم بالنية فلو تردد أو شك لم يجزئه بد من الجزم فماذا لو قال واحد يقول له أنت عصوم بكرة قال له إن شاء الله عصوم بكرة فإن كقل إن شاء الله تبركا بذكر مشيئة الله فإن صومه صحيح وإن كان يقول ذلك على سبيل التعليق والتردد مش جازم إن شاء الله يمكن يعني كان يقول يمكن أن أصوم ويمكن ألا أصوم فلا تصح هذه النية بل بد من الجزء قال ويصح النفل بنية من النهار هذا مفهوم قوله لصوم كل يوم واجب فهم من ذلك إن النوافل لا تشترط لها النية من الليل وصرح بهذا المفهوم فقال ويصح النفل يعني صوم النفل بنية من النهار والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهل يصح أن ينوي في أي جزء من النهار ولو بعد الظهر ولو بعد العصر نعم ولهذا قال قبل الزوال وبعده لكنه لا يثاب إلا على إيه على الوقت الذي نواه يعني واحد صحي من النوم وما كالش ولا شرب ولا عمل اي حاجه ونزل الشغل مستعجل لانه صاحب اتاخر وراح الشغل وكان عليه شغل كتير وبالتالي ما لحقش يفطر كالعاده ورجع من خرج من الشغل لك المواصلات عشان يلحق يروح عاوز روسيا ياكل في البيت فالأوتوبيس تعطلوا الطريق زحمة فالعصر أذن قال لي خلاص يعني نرأس ساعتين مثلا عن المغرب نصوم بأنويت الصيام ما حكم هذا ده مش في رمضان ده يوم نفر مصايح ولا نأ لكن متى يثاب الصوم صحيح لكنه يثاب منذ نوى لأنه لكل مرئ وإنما لكل مرئ ما نوى طبعا بشرط ان لا يكون قد اتى بمفسد للصوم من طلوع الفجر يعني ما يكونش صحي من النوم جامع امراته وتاخر على العمل فنازل وبعد ما ما ما نفس المشكله فهو راجع خلاص بقى نكمل صيام ما ينفعش انك جمعت امراتك في اول النهار فافسدت صومك ما ينفعش تصوم فلا بد لا يكون قد اتى بمفسد من أول النهار ويصيح النفل بنية من النهار قبل أوه. الضيال يعني دخول وقت الظهر وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه واحد ليلة يعني بعد غروب شمس يوم 29 زي ما قلنا المرة لفات الكلام إما حيكون رمضان أو تتمت شعبان وكالعادة قاعد يسمع المفتي حيقول ايه ولازم طبعا يطولوا ويتعبون معاهم ورح عاملين مؤتمر وجمعوا الناس وكلمة سيادة الرئيس وكلمة نائب الرئيس لو الرئيس ما جاش وبعدك مش عالف المفتي يقعد يقول مقدمة لا واحد يقرأ قرآن الاول وبعدكده المفتي يقعد يقول مقدمة فراجل زهق مش قدر يقعد فنام وقبله ينام قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم مش نقصة بقية عطيل إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ففعلا طلع غدا من رمضان وصح من المؤمن فجر ايه يا جماعة اللي حصل قالوا لا ده الحمد لله بكر ده النهاردة رمضان قال خلاص انا نويت إن كان غدا من رمضان يقول ايه المؤلف يقول لا يجزئه ذلك ليه لأنه لم يجزم إن كان يعني ما يكون فلسته صائما يبقى ما جزمش الني لكن لو, لو قال ليلة الثلاثين بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رمضان مش من شعبان بقى هنا من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان من العيد فلسته صائما وإن كان يوم العيد حصوم ونام برضو ما قدرش يستنى الرؤية لأن رؤية أخر رمضان أشد تأخيراً من رؤية أول رمضان يعني ممكن تبدأ صلي التراويح وهما لسه مقالوش على ما يعملوا مشاورات نعيد ولا ما نعيدش فالراجل مش فايع بقى ومش فاضل لوجع القلب ده فنام وصحي لقى غداً من رمضان قالوا يصح صوم إيه رأيكم الأول الأول في شعبان قالوا لا يجزئ وهنا قالوا ايه يجزئ شمعنا ما الفرق لأن الأصل أننا في رمضان الأصل أننا في رمضان ولا الأصل تخل شوال الأصل ولذلك إذا لا لم نرى الهلال أكملنا فلما كان قد بنى على أصل صح صومه صح لأن نيته صحيح لكن في شعبان لم يبني على أصل لأن الأصل عدم دخول الشهر هذا هو الفرق قال ومن نوى الإفطار أفطر هذه مسألة تتعلق بالنية وهي من المفسدات المسألة تذكر في المفسدات الصوم أيضا يعني يصح أن نقول من مفسدات الصوم الأكل والشرب والجماعة وكذا وكذا وقطع او التردد في النية عندنا حكتهم قطع وتردد وكلاهما يفسد من نوى الإفطار أفطر <تصفيق> عندنا مسألة مسألة أني نويت بالليل أنا الآن نحن بالليلة هو فقلت سأصوم غدا شوية قلت لا مش هصوم غدا فجينا الصبح ينفع أصوم لا لأنه لابد من نية جازمة وقد نقضت النية إنما المسألة الثانية أني بالفعل قلت نويت الصيام وأصبحت صائما في أثناء النهار قلت لا أنا حفطر خلاص فسد الصوم لأنه لابد من إمساك معنية الجزء الذي قطعته فيه ده هو فيه إمساك لكن لا يوجد نية لابد من إمساك من أول اليوم إلى آخر اليوم الجزء الذي قطعته فيه النية صار إمساكا بلا فينساحب ذلك على إيه؟ جميع اليوم فسد الصوم فإن كنا في رمضان لزمه الإمساك لا ينفعش يأكل ويعمل أي حاجة لزمه الإمساك ثم عليه إيه؟ القضاء وإن كان في غير رمضان في تطوع يعني فلا يلزمه الإمساك. لكن لكننا قلنا أنه لو نوى في أثناء اليوم في صوم نفل أنه صائم أجزائه فينفع بعد إذا كان في يوم متطوع يوم اثنين مثلا صائم وقال لا فأنت أرعل خلاص أنا مش, مش حكمل صيام وبعد كده قال اي يا ابن اللي انت ابتقده هي لعبة لا حكمل صيام يتكلم نفس فيها لا أنا حكمل صيام نقول له ايه صح الصوم ولا لا صح الصوم لأنه لم يأتي بمفسد مكلش ولا شرب إنما قطع النية وإنت أصلا لو جددت النية لو بدأت النية الآن ساعة عشر الصبح في التطوع أجزأ فهمتم؟ لكن في رمضان ما ينفعش في رمضان يجزم الإنسان ونقول له لازم تقضي لأنه, لأنه لابد أن تبدأ النهار من أوله إلى آخره أن تستوعب النهر من أوله إلى آخره ناوياً الإمساك فإن فعرق من رمضان غيره إذن لو قطع النية في رمضان لازمه الإمساك وعليه القضاء بكل حال لكن إذا قطع النية في صوم تطوع ولم يأكل ولم يشرب فله أن يستأنف نية جديدة ويثاب حينئذ من وقت النية الجديدة إذن شفحة الروض المربع لأنها عبارة جميلة بيقول إيه؟ ومن نوى الإفطار أفطر شوف الشرح يقول أي صار كما لم ينوي لقطعه النية وليس كمن أكل أو شرب فهمت العبارة دلوقتي إيه الفرق يعني ليه بيقول ليه بيقول؟ ليه لماذا يقول كده لماذا يقول الشارح إنه ليس كمن أكل أو شرب بل هو كمن لم ينوي ها؟ عشان يفرع على ذلك أنه إن كان في صوم التطوع فله أن يستأنف نية جديدة لكن لو كان كمن أكل أو شارب ما كان ينفع نقول له خلاص حتى لو نويت فلا يصح لك صوم فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان طيب هل ينفع ينوي نفل في رمضان قطع النية في رمضان وبعد ذلك قال خلاص مش النفل ينفع نية من النهار نويت أكمله نفلا نقول ما ينفعش لأن هذا اليوم متعين لرمضان لا يمكنك أن تصوم فيه إلا من رمضان كذلك ذكروا التردد في النية أكمل ما أكملش الأول قطع قال مش هكمل لكن ده متردد أصوم ما أصومش حطوا قدامه أكل جميل فبدأ بقى إيه أنا حكمل لا مش هكمل هكمل لا مش هكمل أكمل؟ لا لا أكملش قعد بقى يتردد كده نقول إيه؟ كمن لم ينوي كمن لم ينوي من نوى الإفطار أفطر فصار كمن لم ينوي <تصفيق> ثم قال بفارة يفسد الصوم ويجب الكفارة <تصفيق> هذا الباب يتكلم فيه العلماء رحمهم الله على مفسدات الصوم الأبواء الباب السابق او الفصل السابق هذا كان الكلام فيه على من يجب عليه الصوم وما يتعلق بالنية لكن الآن الكلام على المفسدات نحن قلنا امساك مخصوص على شخص مخصوص عرفنا خلاص امساك مخصوص هو مخصوص في وقت المخصوص عرفناها برده امساك عن ايه بقى عن شيء مخصوص هو اللي حنتكلم فيه دلوقتي ايه هو الشيء المخصوص الذي نمسك عنه لنكون صائمين إذا أتيت قال ما يفسد الصوم ويوجب الكفار لأن إحنا عندنا حاجتين حاجات تفسد الصوم وحاجات تفسده وتوجب الكفار فليس كل ما أفسد الصوم أوجب الكفار لكن كل ما أوجب الكفار يفسد الصوم مترد يا إخوة أسألكم ليس كل ما أفسد الصوم أوجب الكفار هل كل ما أوجب الكفار أفسد الصوم طبعا الكفارة دي تكفر لك ذنبا قد فعلته فهي مرتبطة بإيه بإفل. يفسد الصوم إذن المفسدات منها ما يوجب القضاء ومنها ما يوجب القضاء والكفارة وهو الجماع وهو الجماع، ليس سنقول فقط عشان في مسألة كده لا لأنها ليس في المتن وفي الأقناع منتهى فلن نتعرض له دعنا نقول الجماع وبعضهم ألحق به شيئا لكن الأكل والشرب وما إليه لا يوجب الكفارة وإنما يفسد الصوت قال من أكل أو من أكل أو شرب يعني أخل إلى جوفه طعاما أو شرابا من فمه أو من أنفه أكل أو شرب أي طعام يتغذى به أو لا يتغذى به ولو ابتلع حصاة ولو أكل طينا أو أكل رملا أي حاجة مطعومة يتغذى بها او لا يتغذى بها معتاد او غير معتاد مفيد او مضر حرام او حلال وكذلك الشرب من اكل او شرب او استعط استعط يعني ادخل الى جوفه شيئا عن طريق الانف خد سعوط ما يدخل عن طريق الانف يسمى ايه سعوطا فوصل الى حلقه او وصل الى دماغه من دهن أو دخان استنشقه عمدا أو نقط في الأنف أو أنبوب أدخلوه من أنفه إلى جوفه كل هذا يفسد الصور اكل أو شرب أو استعطى يعني عن طريق الأنف أو احتقن إذن كل ما دخل من الفم أو الأنف فإنه يفسد الصور كل ما نفذ إلى الجوف الدماغ والبطن عن طريق الفم او الأنف أفسد الصور أو احتقن يعني إيه احتقن يعني أدخل حقنة يعني إيه حقنة مش الإبرة الإبرة حاجة تانية تعرفون الحقن الشراجية تكت مثل ذلك الحقن يعني احتقن زي اللبوس زي الحقن الشراجية هذا كله داخل في قولهم احتقن او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه يعني بما يعلم انه سيصل الى حلقه اكتحل يعني عن طريق الايه العين طب العين منفذ معتاد يعني واحد بيأكل من عينه يعني او بيشرب من عينه لا طبعا لكنها منفذ إلى الجوف ولو غير معتاد فلذلك قال أو اكتحل بما, يصل يعني بما يعلم أنه يصل إلى حلقه فسد صوم بالتالي صرط العين واحد يحط أطرف, أطرف عينه غالبا لا بد أن يصل إلى حلقه أو إلى دماغه على الأقل وكثيرا ما يشعر الإنسان بطعمها ولا لا فإن عالمه أنها وصلت إلى جوفه أو إلى حلقه فسد طمو أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أدخل إلى جوفه شيئا يعني ينفذ إلى المعدة من أي موضع كان غير إحليله اللي هو مخرج البول من الذكر السفناء لأن الإحليل لو قطرت فيه شيئا لا يصل إلى الجوف وإنما يصل إلى المثانة ثم يخرج لكن لو كان من الدبر نحن قلنا احتقن إن احتقن فسد صوت من الأذن من العين من الأنف فم كل هذا يفسد فتح, فتح في بطنه عملية ولخلوه حاجة وخرجوه فسد صوت أو استقاء يبقى الأكل والشرب وما بمعنى الأكل والشرب من كل ما ينفذ إلى الجوف من أي موضع كان غير الإحليل ثم استقاء استقاء, استقاء هذه الصيغة استفعل السين والتاء كثيرا ما تدل على الاستدعاء والطلب كثيرا مش دايما يعني مثل استكبر ومثل استعلة <تصفيق> واستقام إلى آخر لكنه غالبا تستعمل في الطلب فاستقى يعني استدعى استدعى القي فسد صومه ومفهوم ذلك أنه إذا لم يستدعه بل غلبه القي أو ذراعه القي كما سترون كما في الحديث وكما يعبر الفقهاء ذراعه القي يعني غلبه رجل شم رائحة كريهة فقاء معرفش يمسك نفسه ما حكم صومه صحيح لكن رجل تعمد أن يجلس في مكان فيه رائحة كريهة وهو يعلم أنه إذا جلس سيتقيأ فجلس وأقلن آعد إلى أن قاء فهذا مستقيم ولا لا مستقيم متسبب في ذلك له تعمد أو أدخل هذا في حلقه ليستقيه أو عمل أي حاجة لخليه يستقيه فقاء فسد صوم طبعا كلام المؤلف استقاء يعني فقاء لأن الاستقاء في حد ذاتها لا تفسد الصوم يزاك الله خير إيه ده بقى يزاك الله خير استقاء يا جماعة هل يلزم أن إذا استقاء أن يقي ها لا. فإذا استقاء أي فقاء هو هذا الذي يريد المؤلف استقاء فقاء أما إذا استقاء فلم يقئ هل يفسد صومه لا قال أو استمنى يعني فأم أو أمذى انتبه أخرج المنية عمدا او استمنى فلم يخرج مني ضعفت قوته عن خروج المني لكن خرج المذي باستمناء فسد صومه كل ده ما فيش كفارة كل الكلام ده في ايه في ال... انه فسد صومه عليه الامساك ويلزمه القضاء م... ما كناش في الكفاره لسه كفاره مع الجماع او استمنى فامنى او انظر نعم فانا فلم يفصد لا يفصد صوم لم ينوي الفطر ما لم ينوي قطع يعني غير لما يقول ساقطع ساقطع قطعت نياتي كده اللي كان في قطع نيه لكن عاوز يقطع النيه هو بيستقي بيعبث فلم يقطع خلاص ما فيش لم يقطع نيته الانتقال كالخروج عندنا الانتقال كله احكام الخروج مرتبه على الانتقال او استمن يعني فأمنى أو او أو باشرة باشر يعني امرأة دون الفرج يعني لم يجامعه باشر بتقبيل أو ضم أو أي شيء دون الجماع أو قبل أو لمس أو ضم أو إلى آخره أي مقدما من المقدمات فأمنى أو أمذى فأمنى أو أمذى يعني فسد صوت إذن الذي يستمني فيبني فستصوم استمنى فامذى فستصوم قبل فامنا فستصوم قبل فامذى فستصوم صوم فامنا حضن يعني ضم يعني حضن فامنا فسد ضم فامذى فسد لمس فامنا فسد لمس فامذى فسد مفيش حاجه لو لو لم يمني او لم يمذى مفيش في اشكال يعني لم يفسد صوم لكن في اشكال من حيث الاسم قد يأثم بهذا إذا غلب على ظنه أن يخرج منه شيء وسيأتي حكم التقبيل إن شاء الله فيما بعد في مكروهات الصوم سنتكلم عن هذا إنما الله سيأتي في المفسدات الفساد ليس بالتقبيل ولا بالضم إنما الفساد بخروج المنية بسبب ذلك أو بخروج المذي بسبب ذلك يبقى مناطل الفساد لم يكن هو الضم ولا التقبيل ولا المباشرة إنما كان خروج هذا المنية أو خروج هذا المذي. فأمنى أو أمذى جبا قال, إن كرر النظر فأنزل. لما قال أنزل. أنزل يعني منيا إذا قالوا أنزل فإنما يريدون المني ليس المذي لا يقال أنزل مذيا اصطلاح يعني ممكن يقال من حيث اللغة لكن اصطلحوا أنهم إذا قالوا أنزل يعني إيه منيا ففهم من ذلك أنه لو كرر حنفهم حكتين من كلمة كرر النظر فأنزل دي الأولى أنه إذا لم يكرر النظر فلن أول نظرة ضاع الرجل ما يعني من أول نظرة ما حكمه ما فيش حاجة لأن المعملش حاجة حرام فإنما لك الأولى وليست لك الثانية طبعا المراد بالنظرة الأولى مش التي يديم فيها النظر ما هو ممكن يقول أنا لم أكرر بس هكمل يعني هي نظرة واحدة وهتنح بقى التتنيحة وباش نظره لكن اقول هو نظر وماشي في حاله وما في اشكال فقابلتهم رأة عياذا بالله فصرف بصرا مباشرة بس فضل المشكلة في دماغه الصورة رسلت في رأسه فلم يط فخرج الملي مش دي ممكن تحصل يا اخوة اتمنكم استغربين يعني ممكن تحصل يعني الناس اولا ان يسلمنا وانا فتن كثيرة فنقول له صومك صحيح لانك لم تفعل محرما حتى مع انزال يعني لم يتسبب الى ذلك ما عملش حاجه راجل كانه نام واستيقظ محتلم مفيش حاجه ما عمل... ليس له تسبب ما عملش حاجه محرمه هو ده مش يكون مرض ممكن يكون شهوه شديده سيب التفكير دي مساله ثانيه برده ما يفصلش بس احنا لافي في النظر عشان ما ندخلش مسالتين في بعض لكن إن كرر النظر أو أدام النظرة الأولى يعني كالمكرر هنا نقول إيه بقى؟ فسد صومك النزل المني فإن كرر النظر فأمذى مش أنزل منياً لا أمذى كما يحصل كثيرا جدا. لم يفسد صومه يبقى مع النظر النظر غير اللمس والمباشرة والضم والحاجات دي حين كنا نتكلم في الاستمناء والتقبيل والضم قلنا أمنى أو أمذى أما في النظر فقلنا إيه كرره فأنزل لا إن أمذى النظر دون اللمس يعني تسببه إلى, <تصفيق> إلى النظر أضعف يعني النظر أضعف أثرا من اللمس ومن الضم ومن التقبيل فكان الأمر فيه خلاص يا أخوة فهمتم هذه المسألة؟ يا عم طبعا حرام وحلاش لأنه حتى في الحلال سيكون حراما في الصيام في الصيام الفرد يعني هو حلال ذوكتك يعني أو أمتك أو بل عندك ذوكتك أو أمتك حرام ولا حلال تنظر إليها؟ حلال لكن في الصيام إن علمت أنه سيؤدي إلى خروج المنية حرام ذريعة يعني الحرام والحلال الآن سواء لكن لا شك في الحرام قد يكون أشد لكن اللي هو أصل حرام يعني أما إذا كانت الزوجة فهي حلال في هذا الوقت لو أني سأقبل زوجاتي مثل ما كان يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ورأته ويملك إربه فما فيش إشكال لكن انا أعلم أني رجل ضعيف سيؤدي به إلى خروج شيء فلا يجوز معنى في الأصل إيه حلق. ما في الأصل حلال الجماعة المرأة نعم أو كرر النظر فأنزل يعني لا إن أمذى أو حاجة ما, ما هذه من مفردات مذهب هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد يعني عن الأئمة الثلاثة وأما أكثر أهل الحديث فيقولون بقول الإمام أحمد احنا كنا بنتكلم في القيء من فتره وانا قبل ان اتييكم كنت مريض فقيئت وبالتالي مش هعرف اشرب ده فاتفضل عشان انت اقرب جار وده برده قريب فايه عشان تغلطت من شويه هشرب ده بداله اما انت ما بتتكلمش عارفين نشربك ايه نغلط نشربك او كرر النظر فانزل خلاص او حجم او احتجم عاوز؟ خلاص اكتب سؤالك لو عاوز اكتب سؤالك سؤالي اكتب سؤالك او حجم او احتجم الحجامة معروفة فان حجم شوف حجم او احتجم طب المحجوم ماشي خرج منه الدم لكن الحاجم هكذا جاء الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم وهنا بقى أخذوا رد ونزاع بين الحنابلة وغير الحنابلة والحديث لا منسوخ ولا مش منسوخ واحتجم وهو صائم محرم والإمام أحمد ضاعف الأفضل صائم يعني في قيل وقال يكتب فيها بحث مستقل لمسألة الحجامة هل تفسد الصوم أو لا والذي نعتقده لا تقليدا بعد النظر والتفحص والتاني ان الحجامه تفسد الصوم وان كلام الامام احمد هو الصايح في هذه المساله والاحاديث التي تخالف افطر الحجم من محجوم صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح ومنها ان, إن صريحها إن هو صائم محرم هذا اللفظ ضعيف ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وضعفه كثير من أهل الحديث لكن المثالة كبيرة جداً يعني. خلافية كبيرة المذهب على كل حال أن الحاجم والمحجوم يفسد صوم لكن انتبه لمثاله أن الفطر بالحجامة تعبدي هذه اللي لازم تفهموها بقى. الحجامة إيه؟ تعبدي يعني ما تعبدي؟ يعني لا نعلم له علّة, مش مالوش علّة. لا. لا نعلم له علّة أما له علّة طبعاً أحكام الله معلّلة عند أهل السنة لكن لا نعلم لهذا الحكم عل زي الصلاوات كده ليه خمسة ليه الظهر أربع ركعات ليه الفجر الركعتين تعبودية ليه بخسر لحد هنا في الوضوء ما بكملش ليه ثلاث مرات ما زيتش كل ده ايه تعبودي كلمة تعبودي دي نستفيد منها أننا لا نقيص على هذا من أن القياس فرع ايه فرع ثبوت العلة ولا معرفة العلة خير. ما هو القياس أني أعدي العلة من الأصل إلى الفرع وألحق الفرع بالأصل في العلة فأنا لو ما عرفش العلة كيف أقيس فإذا كان الحكم تعبودياً فلا قياس ليه؟ عشان ما أعرفش العلة تفهموا إيه من الراغي إنها برغيدة مفهمتوش حاجة يبقى يخسرت الراغي يا أخي فهمتوا اللي أنا قلته؟ لأن اللي أخسرت إن خروج الدم لا يفسد الصوم عندنا ده الحجامة هي التي تفسد الصوم يعني فيش قياس في المسألة بناءً عليه ما تجد بعض العلماء الآن المعاصرين ممن يقول بالفطر بالحجامة يقول وتحليل الدم يفسد الصوم والتبرع بالدم يفسد الصوم نقول له ده مش مذهب الحنابل لو كان ده اجتهادك ماشي لكن لا يصح أن ينسب إلى مذهب الحنابل ليه أجيبه يا إخوه. لأن احنا أصلا نقول لا تقس على هذا الحكم لا ينفعش تقس على هذا الحكم لأنه تعبدي فالحاجم والمحجوم أفطر تعبدا طيب لو أن المحجوم يفطر لخروج الدم فما باله الحاجم بعضهم يقول لك أصلوك وبعضهم من كبار يعني لا من, كبار من كبار العلماء يقول لأن الحاجم يخرجها عن طريق الشفط فربما وصل الدم الى جوفه طيب افرد كان بالالات الحديثة وما فيش شفطه ولا فيه حاجة سنقول ايه برده سنقول افطر الحاجم والمحجوم لانه تعبودي ما لا علاقة لنا بقضية الدم دخل الدم ما دخلش ضعف المحجوم بخروج الدم لم يضعف كل هذا قد يقال من باب الحك من باب العلل فهمتم؟ او حجم او احتجم وظهر دم يعني فان لم يظهر دم فلا فطر وظهر دم عامدا ذاكرا أفادنا المؤلف أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا فطر ده بقى في الحجامة بس ولا كل اللي فات لا في كل اللي فات عامدا يعني متعمد ذاكرا يعني مش ناسي عالما أنه يفعل مفطرا فإن كان جاهلا أو سيا أو مكرها فلا فطر فين بقف كل اللي فده كل اللي احنا من أول ما عدنا في مفسدات الصوم لحد هنا شرطه العمد والذكر عامدا ذاكرا لصومه فسد يعتقد صومه لا ناسيا أو مكرها صرح بالمفهوم قال لا ناسيا يعني لا إن كان فعل شيئا من هذه المفسدات ناسيا أو فعل شيئا من هذه المفسدات مكرها فعل به واحد فتح لك بؤك وأكلك بالعفو اكراه واحد مغمى عليه في بعض النهار لأننا لو استوعب النهار لم يصح لكن مغمى عليه في بعض النهار فقابوا له وجور ولو بوجور مغمن عليه يعني أدخلوا شيئا إلى جوفه فتحولوا بقوا كده ودخلوا له حاجة فأفاق نقول له عيد الته لا لماذا؟ مختار. ليس مختاراً ليس عامدا. طيب أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى جوفه غبار شم ريحة ولم يتعمد أن يدخل شيئاً إلى جوفه دخل التراب والغبار و... والدخان إلى جوفه كل هذا لا يفسد أو فكر فأنزل ده لم صد مصيبة يعني من الشباب نتكلم على النظر, النظر الأولى فكيف بمفكر ده العملية ضعفت تماما يعني بس بتحصل كثيرا مع الكثرة ما نحن فتن عافان الله وإياكم فممكن هذا السؤال الواحد كان من كان ربما استغرب هذا لكن لما كثرت الأسئلة وتوالت وعرفنا احوال كثير من الناس لا لا تعجب حقيقه هذا يحصل يعني من التوليه والعياذ بالله بالنظر الى النساء او التوليه بالنظر الأفلام الافلام الاباحيه الان بعض الناس عاوزين الاباحيه بس بقول الاباحيه يعني من القباحه وقلت ينصح ف فثم قاعد بفكر صح ولا لا مبتلى بهذا يعني من اعظم في البلاء الذي يقع فيه أنه يفضل عمره كله مشغول بهذا يعني مش مجرد نظر إلى امرأة أو نظر إلى صورة محرمة وفي ساعتها وخلص لا من عقبة هذا الزنب والعياذ بالله أن يفضل إلى أن يتوب الله عليه ويصدق في توبته مبتلا بهذا يعني عمره يضيع في هذه التفاهات والعياذ بالله فطمه قاعد بفتفه وربما فكر في امرأته لا أقول في الحرام فأنزل يعني قلنا يعني أنزل منية والمذي من باب أولى إذا كان المنية لا يفسد فكيف بالمذي فقال أو فكر فأنزل لم يفسد صومه لأن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل فهو لا تكلم لا عمل فصومه صحيح والأزن ولا إيه خلاص كده ماشي Allah okay. Yaşı, yaşı, yaşı. Allah يفسد. لم يفسد قال او احتلم احتلم يعني استيقظ من نومه فوجد منيا يعني نزل المني وهو نائم فلا شيء عليه لان عنه القلم او أصبح في فيه طعام فلفظه الذي أصبح وفي فيه طعام ايه فيه يعني الفم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه في, في مرأته فيه فيه مش فيه فيه لا فيه فيه نفس الطريق يعني فيه حرف الجرف والتانية الأولى حرف والتانية اسم فيه فيه فأصبح وفيه فيه طعام فإما أن يبتلعه وإما أن يخرجه أو يلفظه والمؤلف قال لفظاه يعني أخرجه فإن ابتلع عمدا فسد صومه وإن أخرج لفظه فلا شيء عليه قال أو أصبح في فيه طعام فلافظه يعني لم يفسد صومه طيب كثيرا ما يحصل أن يبقى في فيك شيء من الطعام ولا يتميز يعني نتعرفش تخرجه وبين أسنانك ولا مش يعني لا يتميز وابتلعته معريقك بدون عمد فما حكم ذلك لا شيء عليك إذا احنا قلنا عامدا إيه؟ ذاكرا لأن استطعت تمييزه واستطعت إخراجه فابتلعته فسد صوت أما إذا جرى معريقك ولم تستطع تمييزه ولم تستطع إخراجه فلا شيء عليك قال او اغتسل او تمضمضة او استنثر يعني استنشق والاستنثار اخراج الماء بعد الاستنشاق او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يصف في كل هذه المسائل ان اغتسل ما فيش اشكال غسل لا يفسد الصوم بينزل البحر برضو لا يفسد الصوم حمام السباح لا يفسد الصوم انا اتكلم من حيثه هو اما من حيثه اشياء اخرى هنخش بقى في باشر ونظر وكرر والمسائل اللي فاتت دي لكن من حيثه هو ماء وانا رجل اللي انزل الماء انا والماء الوسط هل يفسد الصوم مفيش اي حاجة او اغتسل او تمض مضى فوصل الماء الى حلق مش عامل ليس متعمدا بتمطمض والميه جرت الى جوفه فلا شيء عليه استنشق وعمل كده فنزل الماء الى حلق. لم يفسد صومه او زاد على الثلاث مش بس ثلاثه طع على الثلاث فوصل الماء الى حلقه لم يفسد صومه او بالغ تخيل او بالغ في المضمضه والاستنشاق فدخل الماء الى حلقه لم يفسد صومه لأنه مش متعمد. أما لو تعمد بالمبالغة أن يوصل الماء إلى الحلق فسد صوم هنا في مشكلتين يأخذ مشكلة الذي يبالغ وهذه المبالغة مكروهة تكره المبالغة والاستنشاق للصائم فإن وصل بها الماء بغير عمد فلا يفسد الصوم لكن هي ما حكمه مكروهة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة والنضمضة أولى دي الأولى المشكلة الثانية بقى جاءت التنطع دي جاءت المبالغة فيه بقى الجان مقابلة جاءت التنطع تنطع في إيه في أن يحد يقول لك لا أنا بقى في الوضوء ونصايم لا بطمض ولا بستنشق فإن كان حنبليا قلنا أبشر صلاتك إيه فاسدة لأن المضمضة والاستنشاق واجب فرد الواجبة هي التسمية في الوضوء فرد فالذي لا يتمضمض ولا يستنشق وضوء وضوءه باطل وصلاته بالتالي ايه باطلة فوقعت في مصيبة وعند المذاهب الثلاثة تركت سنة مؤكدة ففي الحالتين أنت مخالف للسنة وإما آثم وإما خلفت السنة وضيعت الأجر وخير الهدي هديه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتنطع ولا استأحرص ولا أفقى ولا أورع من النبي عليه الصلاة والسلام فقضيت أن بعض الناس متنطع ويقولك لا أنا لا أتمضمد أصنع خايف الماء تنزل هذا تنطع وهلك المتنطعون لكن تمضمد واستنشق ولا تبالغ فإن وصل شيء إلى حلقك بدون عمد ولا قصد معفو عنه لا يوجد يعني طب بعض الناس بعد بعض الناس بعد الوضوء بعد المضمضة والاستنشاق يعد يبصق صح؟ بتشوفوها دي؟ عشان ايه؟ ايه لك عشان بقايا الماء برضو لا تنطع ليه؟ لأننا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم اقحابه كانوا يتوضؤون وهم صائمون وإذا توضأوا تمضمضوا واستنشقوا فهل جاء عن أحد منهم قولا أو فعلا أو إقراراً حتى أنه إذا تمضمض واستنشق في الوضوء يبسق عشان يخرج بأيتي الماء أين هذا؟ انقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام انقل هذا عن أصحابه رضي الله هذا الفعل إذا كنت تفعله احتياطاً وورعاً وتعبداً فهو تنطع ليس من الدين ماشي يا إخوة فلا تبالغ ولا أي حاجة تمضمط وخلص الموضوع أنت تمضمط وانت بلعت الماء ولا خرقتها بعد المضمضة بتعمل إيه خرقتها خلاص البقايا دي انتهى أمرها تعول عليها ونحطش في الماء ذكي ماشي يا إخوة فالدين يسر والأمر يسير والحمد لله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قاضية بأن اثر ذلك بعد إخراج الماء معفون عن. طيب <تصفيق> قال. قال ومن أكل يعني اكل أو شرب أو جامع يعني المفسدات من أكل شاكا في طلوع الفجر يعني إحنا بالليل ولا بالنهار إذن بالليل لأصل وقاء الليل خلي دايما فيماك موضوع الأصل ده إحنا وقلنا في شعبان ورمضان ونسألتهم في موضوع إن كان غدا من رمضان في أوله وإن كان غدا من رمضان في آخره هنا برضو حتيجي نفس المسألة أكل شاكا في طلوع الفجر شرب شاكا في طلوع الفجر جامع شاكا في طلوع الفجر صحب الليل الدنيا ظلمة وما فيش ولم يتبين له أن الفجر طلع فضل على إيه على الشك قال المؤلف صح صومه يعني ولا شيء عليه ولا قضاء ولا شيء <تكلم> فإن تبين له طلوع الفجر أنا أكلت لكن بعدما أكلت أو شربت لقيته بيقيم الصلاة مش بيأذن يبقى تبين أو لا تبينش تبين أني أكلته وأنا بمضغ بيقيم الصلاة يعني أذن من فترة يعني طلع الفجر فعلي القضاء لكن إذا لم يتبين شيء فالأصل بقاء الليل اعكس بقى. قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس لا إن أكل شاكا في غروب الشمس يعني فيفسد صوم لأن الأصل إيه بقى هنا بقاء النهار اعكس أكلت وعندي شك المغرب أذن أو لم أذن قال الأصل إيه؟ بقاء النهار زي ما قلنا في الأولى الأصل بقاء الليل هنا بنقول لك الأصل بقاء النهار لا تأكل إلا إذا ده غروب الشمس لا إن أكل شاكا في غروب الشمس قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهار هذه المسألة التي نكلمنا فيها في الشك أقل حتى في الاعتقاد انا أعتقد أني بالليل وكلت ما فيش مشكلة لكن المشكلة أني بعد ما كلت لقيته بيقيم الصلاة ولكنت معتقد من الشك أنا معتقد جازم أني بالليل لكن تبين أننا بالنهار ليس بالليل فسد صومه أيضا لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ قاعدة معروفة لا عبرة بالظن البين خطأ فأنا إذا ظننت أني بالليل لكن أنا طلعت بالنهار فلا عبرة بهذا الظن لأن أكلت في حقيقة الأمر في النهار كلاهما نعم إذا تبين خلاف ذلك فلا عظر بما كان في اعتقادي فصل فصل ده هتكلم فيه على الجماع يعني المفسدات اللي فاتت دي كلها حاجة والمفسد الأعظم وهو الجماع شيء آخر وكل اللي فات ده فيه القضاء بس هو هتكلم لسه عن القضاء بأله إن شاء الله لكن هو تكلم عن المفسدات المؤلف جعل المفسدات في فصلين فصل ساقه مساقا واحدا كل المفسدات مع بعضها وفصل فصل عنهم الجماع ليه؟ لأنه مشكلة لوحده أشكل مما سبق مش أشكل في الصعوبة لا مش في صعوبة الفهم أشكل فيما يترتب المترتب عليه أعظم المترتب على كل المفسدات لكن من العلماء من سوى كابي حنيفة وماذا الله قالوا أنه يأكل وإشرف زي اللي بيجامع قضاءه كفارة نحن الشافعية بنقول إيه الجماع هو الذي فيه الكفارة والكفارة مولضة عظيمة ما, ما الذي يجب على المجامع اولا امساك بقية اليوم بعد الإثم طبعا امساك بقية اليوم ما ينفعش كم اليوم يقول ما خلاص بقى جمعت لا لابد أن تمسك ثانيا قضاء هذا اليوم ثالثا الكفارة وهي عدق رقبة فإن, فإن لم يجد يعني مش على التخيير فإن لم يجد صام شهرين متتابعين غير القضاء يعني هو قضى يوم وحيصوم ايه شهرين يعني ده دا مش, دا دا مش داخل في ده القضاء حاجة والكفارة حاجة تاني لأن بعض الناس تخلط من الجهال من يقول لك لو جامعك صم ستين يوم هذا جهال جهالي الواجه الاول انه دخل قضاء في الكفارة مالكش اقضي وصوم ستين يوم الواجه التالي انه قوله ستين يوم جاه لبرجه ليه؟ ممكن ربنا اكرمك اطلعه 58 لان الشهر العربي ايه؟ 29 او 30 فانت من فضل الله عليك انه قول شهرين متبعين 29 يوم ينفع او لما انفعش بتيجي بتحصل فطلعه 58 ما طلعه 60 وممكن اطلعه 59 واحد تلاتين واحد 29. وممكن يطلعوا ستين بس ما يزيروش عن كده لأن احنا بنقول شهران متتابعا هلاليان كما قلنا من قبل كل حاجة عندنا في الدين مبنية على التاريخ العربي التاريخ الهجري فهما شهران متتابعا بس لم يمشي يوم غلط أن يقول ستين يوم غلط جهل لأن الشهر ايه 29 أو 30 فإياك أن تعبر بهذا التعبير التعبير ده يدل على عدم فهم. ومن, باب ومن وجه آخر إنك لما تقول ستين يوم فين القضاء طيب فين لو كان قضاء يوم وشهرين ثلاثين يوم كان واحد وستين بس القضاء حاجة والكفارة حاجة لأنك تقضي ثم تكف الكفارة قد تكون عتق عتقا قد تكون صوما قد تكون إطعاما وإن لم يجد أن رقبه صام شهرين المتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكين فإن لم يجد خلاص لأن الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هلك قال له ما أهلكك قال وقعت على مرأتي وأنا صائر فقال له أعتق راخبة قال لا أجد طب صلش عليك لا أستطيع أطعم سكنا لا أجد فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام مال فأعطاه الرجل خذ كفر به فقال أعلى أفكر مني أنا أصلاً مفيش يعني معظم فالفلوس زى الستين مسكين دول أنا في غاية الحاجة إليها خلاص سكت النبار خد بقى دوء وأطعمه لأهلك لإني معذور فهذه الكفارة تسقط بالعجز عنها من أولها الأخير عجز عن العطق معهوش فلوس طبصوم عجز عن الصوم أطعم عجز عن الإطعام خلاص من رحمة الله تعالى لكن انتبه إذا كنت قادرا فانتقلت إلى, ما... إلى... إلى البديل لم يجزئك يعني لو فرض أن فيه رقاب وفيه إيماء رقب يعني عبد أو أمى <تصفيق> فلا يجزئ... وتستطيع العدق فلا يجزئك الصوم طب ما فيش رقبة أو معكش فلوس للإعتاق وتستطيع الصوم فلا يجزئك إيه؟ الإطعام يعني بعض الناس بيستسهل يقول لك ما فيش رقاب طيب سلمنا هذه ما فيش رقاب ومش قدرسهم يا شيخ مش قدرسهم يا شيخ انا هقول لك ايه هقول لك قطر هعمل لك ايه لكن بينك وبين الله لو اطعمت الف مسكين مش هيجزئك ليه لانك كفر على الترتيب مش على التخيير فهذا فيما بينك وبين الله وأنت قلت لي ما أقدرش, ما أقدرش أقول لك أثبت لي هتلي شهادة طبية مختومة بختم النصر أنك لا تقدر لا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له خلاص قال له لا, لا أستطيع قال له أطعم الإنسان... الإنسان أمين على عباداته ليس مكلف أن أنا أقول لك يا شيخ ما أنت وتقدرش؟ لي إن هذا ليس مطلوبا مني ولا يشرع لي أن أفعل هذا بل لما جاء الرجلان الرجل قويان جلدان شابان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وسأت الصدقة قال لهم إيه إن شئتما أعطيتكم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أنا مش مكلف أن أفتش عن بواطن الناس اللي جاي يقول لي أنا فقير ومحتاج خد وبرئت ذماته كده فين عنده هو فوعظهما النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما لو أنتم كذبين واسبطوا أنكم مش لاين تأكلوا وحمل بحث اجتماعي عليكم لا كل ما قال إن شئتم أعطيتكم بس إن كنتم أقوياء لم تبرأ الذن ستأثمان على هذا المال قال حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب خلاص انت وضميرك كما يقولون وهذا الباب من أنفع الأبواب في تربية الناس باب أنك تعطي الثقة للمخاطر يعني لا تخونش اللي بيكلمك مع أولادك مع أهلك هذا الباب من أنفع أبواب التربية عشان تعلم تربي الناس على الصدق والأمانة ومراقبة الله عز وجل وإلا التمثيل على الناس سهل لكن المهم أن تحيا إيه إحنا خلاص خلصنا لله هنكمل بعد العشاء إن شاء الله هذا الستراب المهم أن تحيي في الإنسان لا أعبر عنه الآن بالضمير لكن أن عنه بمراقبة الله عز وجل وأسمع مني هذا الكلام أنا أستطيع في البيت أن أمنع أبنائي وبناتي من أنهم يتفرجوا على تلفزيون وكل وسائل الاعلام وأمنع عنهم الإنترنت وأخذ منهم التلفونات وكل حاجة ممكن أعملها أعملها فإذا خرجت او ميت او سافرت او اي مصيبة جت هل اضمن ان يستمروا على هذا الطريق لا واحد يقول لك ما انت مش مكلف غير ان تعمل اللي تقدر عليه هو صحيح. لكن هذا صحيح لكن الاصل في هذا اوقضهم مراقبة الله عز وجل اوقض فيهم ان الله مطلع عليكم ويراكم واتق الله حيثما كنت وأن تعبد الله كأنك تراف إلا أن تكون تراف إنه يراك وبعد كده لا يضرني ولا يضرهم شيء حتى لا يكون الولد مطيعا لك لا مطيعا لله عز وجل أو خائفا منك إنما الذي يجب أن تنتبه له وأن تنشأ ولدك عليه إن الموضوع مش معايا أنا دي مش مش يعني هذا ليس حقي بأنه هو حق الله عز وجل فيولدي أنا أكلفك بهذا لأن الله أمرني أن أربيك لكن حقيقة الأمر أن أنت المسؤول عنك بنادي الله أنا عملت اللعنية وربيتك لكن لو أني ربيت ولدي تربية حسنة ثم لم يصلح أنا عليها حاجة لا نوح عليه السلام كان ولده كافرا هيعمل إيه هل فرط في التربية سكتين لي يا جماعة لأن بعض الناس يلوم أحيانا مع الأسف الشديد وسمعتها مرارا يقول لك فلان دا اللي عمل فيها شيخ بص ابنه قعد على القهوة وابنه مش عارفه طب يعمل ايه يعني عمل لك فيها شيخ هل يستطيع ان يهدي احدا اذا لهدى النبي عليه الصلاة والسلام عمه ابا طالب ولهدى نوح ولدى وامرأة ولهدى لوط امرأة امرأة كفارة لوط مثلان للكفار ولا يمكن ان يشك مسلم لا يشك عاقل فضلا عن مسلم أن نوحا ولوطا عليهما السلام بذل ما في وسعهما لهداية زوجتيهما وولد نوح عليه السلام وإبراهيم مع أبيه والأمثلة كثيرة فما فيش تفريط في التربية الأمر إلى الله عز وجل إنك لتاهدي من أحببت إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين إذن لا لوم عليك إذا بذلت ما في وسعك ثم خرج الأمر على خلافي ما كنت تريد ما فيش حاج عليك ولا يجوز لأحد أن يلومك على ذلك فضلاً عن أن يشمت فيك وغالباً يبتشامت بأشدة من هذا وسمعت رجلاً يقولك عارف الشيخ المهم يعني يقول الشيخ فلان الشيخ فلان اللي عملنا فيها شيخ مش عارب بنته بتعمل إيه هذا أقل شيء أن تأخذ نعلاً وتضربه على أم رأسه أقل حاجة تعملها مع أقل واجب يعني نعلى على أم رأسه على طوله أنت تتكلم في عرض رجل من أهل العلم أو من أهل الفضل والآن تلومه وتقول أنه عمل لنا شيخ ومش عالف تشطر على بناته هل كنت معه وهو يربي بناته هل الأصل في النسر حسن الظن ولا سد الظن الأصل أن هذا الرجل فعل ما بنسعه وأدم عليه لكن ليس عليه النتائج فنرجع لما كنا فيه قضية أن تحيا في ولدك المراقبة وقال كما يقولون المنوع مرهوب فالمنع ليس هو الوسيلة ولكن تحصين الإنسان في مثل واقعنا واقعنا سلما الله وإياكم مفتوح انفتاحا عظيلا الجيل الخارج الآن غير نحن غير أجيالنا أو أجيال اللي قبلنا وضبط هذه الأمور صار متعذرا أو شيء متعذر يعني كان الأول ممكن ما جبش تليفزيون في البيت ولحد الآن ما جبش تليفزيون في البيت لكن ما موضوع مقاش تليفزيون موضوع بقى التليفون المحمول اللي معاه ممكن يفعل في كل شيء ولو فتح النت على المحمول و يو اس بي اهي شايفين دي دي خش بيها النت في اي وقت حطها في التليفون معاك مين معاه عشان تعرفوا تحطها في التليفون في, في الكمبيوتر بتاعك اللي هو أهو عقدة مقص <تصفيق> وطلع الكمبيوتر وفي أي وقت في أي مكان ماشي مسافر قاعد نايم أنت في جيبي إذن تحصين تحصين النش مش هينفع بالمنع في هذه الأوقات هتمنع إزاي وإنما يكون بإيه بإيقاظ المراقبة في نفوسهم عشان أنا غبت أو حضرت عشت أو موت خلاص أنت وشأنك أنت معتقد أن الله يراك أن تعبد الله, كأنه يراك تكن تراه أن تعبد الله كأنك تراه فإلا أن تكون تراه فإنه يراك اتق الله حيثما كنت إلى آخر هذه المعاني الإيمانية التي كان يربي عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فهذه إشارة واستطراد سريع ونسأل الله أن ينفعنا وإياك ما يكثر أمتها ما يكثر سوى... أمتها الأضياء أبدا كثر رأبة. هو مش ملوم معنوش يعني رجل عبق تعلم علي اما كيف رأبتها فالي مسألة تنيه ان شاء الله احنا صعيدة يعني مش كل اللي عادين صعيدة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله من جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفار من جامع في نهاري رمضان فأما الجماع في ليل رمضان فإن الله عز وجل يقول فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أكموا الصيام إلى الليل فالجماع في الليل لا بأس به إلى, الفجر إلى طلوع الفجر لكن في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الجماع مفسد للصوم وهو من كبائر الذنوب وقولهم جامع يعني أدخل حشفته الأصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفار هذا يعوم من جامع جماعا حلالا أو جامع جماعا حراما تستغربش سألني رجل مرة منزنا زنة في نهار رمضان أو أنه سأل عن الجماع في الدبر لا أدري أيهما سأل هل يفسد الصوم؟ فبعض الناس دماغه غريبة يعني لا سبحان الله يعني الجماع في الحلال جماع المرأة امرأتك في الحلال يفسد الصوم والجماع في الحرام يعني أي عقل لكن واحد من كثرة ما يسمع احيانا يضطر الى توضيح الواضحات فالجماع هنا يا عمل ايه حرام الحلال انت اذا كنت تكلم الناس وضح على اقصى ما تستطيع خاطب الناس خصوصا عوام الناس بلغة اضعافهم فهما واقلهم ذهنا اعمل لتقدر عليه وبعضهم مش حايفهم حيف... والله بعضهم لن يفهم فعادي لكن أنت تبذل ما تستطيع في البيان هذا الواجب ما يفعش خاطب الناس بلغة أكبر من عقولهم من جامع حراما أو حلالا في قبل أو دبر طبعا هنا واحد برضو كالعادة يقول لك إيه يعني أنت عاوز تقولين يا جماعة في الدبر حلال؟ ها؟ أنا أقول كده؟ هل في كلام إشارة؟ أبدا بل جامع في قبول أو دبر فسد صوم ونكلمناش أبدا عن أن الجماعة في الدبر حلاش هو حرام بس سوفروا برحل عمل الحرام ده. حكمه كذا زي وقلنا قبل كده الفقهاء إذا ب... يتكلمون على المسألة في بابها بما يتعلقوا بها في بابها ويجيبوش الأديم والجديد واللي حييجي بعد كده هايجي بعد كده إن شاء الله في كتاب النكاحني ده حرام بس هو ما بيكلمش في الحرمة والحل للوقت هو يتكلم من جهه معينة جهة أن الجماعة يفسد الصوت كونك بقى الجامعة جماعة حرام أو حلال في ذاته مش دي قضية الجواعة هو قضية أن كل جماعة يفسد الصوت فهمتم يا إخوة؟ لكن طبعا انت وحكلم وقع العوام هتقول إيه بقى؟ من جامع في نهار رمضان جماعا حلالا طبعا تقولش جامع بقى ممكن ما يفعلش جامع كمان تحاول تجيب تعبير يفهموه اللي يعاشر زوجته يا جماعه في نهار رمضان كده يعني واذا كان زنا والعياذ بالله فإنه من باب اولى ولو جامعها في الدبر مع ان الجماعه في الدبر حرام خدوا بالكم ده تقول كده فهو ايضا مفسد للصوم يبقى انت تحترز بقدر امكانك ان لا يفهم منك فاهم شيئا خلاف ما تريد فيعمل به هي في مصيبتين مصيبه ان ليك والأكبر منها أن يتعبد هو به أو أن يعمل هو به فأنت أبذل جهدك في إفهام الناس من الطرائف أن مر رجل يخطب ويكلمهم في أحكام الأضحية فيقول وليقل الذابح, الله أكبر وجوباً وليقل الذابح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا فبعض الناس عمل كده بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا ورح ذابح تصور؟ يعني أي حاجة للصورة موجودة فهو كان يحتاجه بسم الله ويجب أن يقول بسم الله ويستحب أن يقول الله أكبر عشان بالناس ي... مدخلوش جيف دي طبعا الحمد لله أنتم أعقل وأذكى من هذا لكن أنا أقول هذا عشان يعني أمرنكم على أنكم إذا خطبتم العوام أو كان واحد يكلم كلمة عامة أو يكتب شيئا على منتدى مثلا في الإنترنت يخاطب من لا يراه ومن لا يعرفه فليكتب بلغة أضعف الناس فهمه عشان يبقى المعلومة أصلت إلى أكبر شريحة يمكن أن تصل إليها من الناس طيب من جامع في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة شمل نعم نعم فضل شمل كلام المؤلف رحمه الله من جامع عالما وجاهلا ذاكرا وناسيا عامدا ومكره طب وحنا قولنا كده عامدا ذاكرا في المفسدات كلها شمعنا في الجماع أيها في الجماع يفسد الصوم به في أي صورة من الصدوات عارف أو ما تعرفش عامد أو مش عامد ذاكر أو ناسي عليك القضاء والكفر فاصل صومك عليك القضاء والكفر يبقى لو أحد أكرهك على الجماع برضو عن قضاء وكفر ناسي عليك قضاء وكفارة ما تعرفش برضو عليك قضاء وكفار طيب ما عرفش ان انا بالنهار ظننت نفسي بالليل فاذا انا بالنهار نقول له ايه فاسد صومك عليك القضاء والكفارة <تصفيق> مش بس كده يا جماعة فيه مسألة اهم انزل او لم ينزل ليه العبرة هنا بالجماع مش بالانزال الانزال لقضية سبقت انزل من غير ما يعرفناها ساعات يفصل وساعات ما يفصلتش في انزال ما يفصلتش ايوه يا جماعه ما تقولش مذى لا اله الا الله ده احنا في نفس الدرس اوعى انزل يعني منيا في واحد ينزل ولا يفسد صومه ايوه طبعا في ايه احتلم لم يكرر النظر فكر خلاص <تصفيق> فهنا يقول من جامع العبرة بالجماع ولو لم ينزل خلاص عليه كل ما على فسد صومه أثم عليه القضاء عليه الكفار قال وإن جامع دون الفرج مثل ما سبق في المباشرة فأنزل منيا أو مذيا لأننا قلنا إيه باشرة فأنزل أمنى أو, أو كان وهنا المعلّف عبر بالإنزال فيما هو أعم من المني عشان كده الشارح ما, ما ينفعش يسكت الشارح قال ايه فأنزل منيا أو ماذيان رح الشارح قال ايه الأو ماذيان طب ليه قال او ماذيان عشان يقولك ان انزل هنا مش بالمعنى اللي احنا صلاحنا عليه قبل كده أي منيا الشارح نبيه وده لابد انت تستفيد منه تكون منتبه للكلام للمحترزات لعبارات المهمة لأنه لو قال فأنزل فإنه لو مشينا على الظاهر نفهم كلامي إيه أنه إذا أمذى معلوش حاجة فالشرح قال لا إيوعد ظن كده أصد أنزل مليا أو مديا أو كانت المرأة معذورة كل الكلام ده جوابه أنه عليه القضاء فقط ولا كفار يعني فسد صومه عليه القضاء ولا كفارة عليه دي عدة مسائل مسائل أولى جامع دون الفرج سبق لنا أنه إن باشر دون الفرج فأنزل أو أمذى فعليه القضاء ولا كفار هنا برضو نفس الكلام طب كانت المرأة معذورة يعني إيه معذورة يعني جاهلة أو ناسية أو مكرهة فعليها القضاء ولا كفار واحد بيقول لي إيه ناقطة نفسك من تجس من شوية لكن من ناش خمس دقائق بتقول إن الجماع عمدا أو اكراها ذكرًا أو نسيانا علما أو جهلا يفسد الصوم تيجي بعد كده تقول المراه المعذوره بجهل او نسيان او اكراه لا علي ليس عليا كفاره وانما القضاء فقط اقوله ايوه هنا ه... هنا فرق بين الرجل والمراه الذي جامع المراه جمعت ولا جامعه جمعت انا بقول ال... الذي جامع الرجل جامع امراه عالما او جاهلا ذاكرا أو ناسيا عامدا أو مكرها عليه القضاء والكفاره المرأة مثله إن كانت عالمة عامدة ذاكرة عليها برضو قضاء وكفار أما إن كانت ناسية أو مكرهة أو جاهلة فلا شيء عليها إلا القضاء معلاش كفارة يعني أقصد لا عليها كفارة أما إن كانت طاوعة كده بمزاجها أو هي التي دعته أحيانا هي التي تدعوه فذلك اصلاءك رهتني يعني ما شاء الله على الرجوله يعني اكرهتهم فيستاهل اللي يحصل فيه يستاهل ان يكون قضاء كفاره او جامع من, من نوى الصوم في سفره والمسافر يباح له الفطر طب لو صام هل الصوم واجب عليه لا بل يستحبوا في حقه الفطر فلو جامع وهو مسافر سفرا يباحوا له فيه الفطر ايه الحكم كانه كله شرب معلومش حاجة غير الايه قضاء يعني واحد مسافر واختر انه يصوم خلاص طب قال لك لا انا مش هصوم النهاردة فيه حاجة فيش مشكلة بس انا بقى ليه مزاج انا راجل صاحب مزاج مش هفطر بالاكل والشرب نقول له ماشي برطا معلومش حاجة الا القضاء هيقضي لما, لما يرجع من سفره يقضي بعدته مناه من اخر يقضي يقضي مش يكفل معلوش حاجة كذلك المريض مرض يباح له الفطر بس طبعا لازم تكون زوجته معاه من او مريضة زيه يعني الاتنين الحال من بعض يعني الاتنين عندهم سكر والاتنين افطروا والاتنين مش هيقدروا يصوموا ويقدروا يجامعوها عادي مفيش مشكلة عليهم حاجة؟ مش عارش اقفوا ساكتين ليه يا اخي واحدة بتسألك انا عند السكر وجوزي عنده السكر وما نقدرش نصوم والدكتور قال ليه لو صومتوا هتموتوا حرام يا شيخ ان الجوز يجمعني بالنهار هتقول لها تضحك لما تضحك لبلقتي هتقول لها ايه؟ طبعا يا جوز انتو مفترين انتو اتنين ايه المشكلة؟ حول مثلهم في حق الصائم أو الذي يلزموا الإمساك هم أصلا بيأكلوا و بيشربوا ما حاجة يعني قال أفطرة ولا كثارة فإن كان يلزموا القضاء قضاء وإن كان زي اللي عندهم السكر جول فعليهم إيه الفدية حيطاموا عن كل يوم مسكين لأنهم لا يستطيعون القضاء ماشي تعال بقى رجل العملية سيبة معاه يعني يجامع مرارا لكن الكفاره اتكلمت يقول ان جامع في يومين وطبعا قضيه معلش نرجع للقضيه اللي فاتت اللي المراه المكرهه ما أكثر ما اكثر ما يحصل هذا رجل ما عندوش دين ولا ادب ومف ويجبر امرأتها وبيضربها وبيبهدلها إلا من يجمعها فدي مكرهة صح؟ فإن طبعا استطعت يسرط هذا الخبيث ففارقه لكن ليس قادرة تفارقه أغرها وأكرهها وبيضربها وبيعمل فيها العمايس فبتتصل بيك وبتبكي يا شيخ أنا أعمل إيه طيب هل دي عليك الفرح؟ لا ويحصل كثيرا يحصل أشد من هذا والله إن جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان وقالت بكلفة مسألتين سنة اصبر لحد ما تفاول مسألات إن جامع في يومين يوم اثنين رمضان وثلاثة رمضان فلاش واحد لأنه واحد الناس لسا عندها الروبرة الجديدة اللي شدة يعني فأول اليوم بقى مسك نفسه رجل يوم معاش عارف يمسك نفسه جامع في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث او في الثاني والعاشر يعني يومين متتاليين او متفرقين لان عموم كلام المؤلف يشمل المتوالي والمتفرق وينجامع في يومين او كرره في يوم دي مسألة الثانية جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفر من اولى واحد بقى يقول ايه كيف يكفر والكفره ستين يوم حيصوم ستين يوم في يوم نقول له ايه؟ لا تغفل الكفره اصلا عدق رقبة جامع وراح قايم اعتق عبد وراح راجع تانا مجامع تانا كفره انا كفرش كفر. عنده بقى عباده عبيده اماء بالهبل زي زمان كده يخش يجامع يطلع يعتق عبد يخش يجامع يطلع يعتق عبد او لا عبد ولا حاجة واستمعه فلوس راح اطعم ستين, ستين مسكينه واطعمه المهم في نفس اليوم بعد الكفارة فهو متصوح جامع في يومين او كرره يعني الجماع في يوم ولم يكفر يعني للجماع الاول فكفارة واحدة في الثانية الثانية اللي هي ايه اللي هو في يوم واحد مسألة الجماع انه كرر الجماع في يوم واحد قبل ما يكفر لكن اين كفر؟ في اليوم الأول في نفس اليوم أقصد يعني أنا الآن جمعت مرة وأعتقت عبدا ثم جمعت الثانية فعليه كفرة تانية لكن جمعت مرة ورحت قبل ما أعتق جامع مرة أخر فعليه كفرة واحد أما بالمثال الأولى اللي هي جمع في يومين متوليين ومتفرطين قال وفي الأولى يعني إذا جمع في يومين إثنتان لأن كل يوم عبادة مفردة مستقل وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية واضح كده يبقى اليومين فيهم كفرتين واليوم الواحد إن كان قد كفر فكفارة ثانية وإن لم يكن قد كفر فكفارة واحدة لكن الإثم طبعا مضاعف يعني كفرها مسألة والإثم مسألة ثانية مش معنى أنها كفرها واحدة ان نقول له بقى يلا استغل الموقف وأكثر من الجمال حد ما عشى مرات كفر كفارة واحدة لا هو آثم كلما فعل كلما ازداد إثمه قال وكذلك من لازمه الإمساك إذا جامع يعني فعليه الكفارة شوف المسألة دي من لازمه الإمساك إذا جامع واحد مثل ما قلنا لم يعلم بالرؤية إلا نهارا إلي إلي إيه لازمه الإمساك قال لك كما صنع مش طايم من أول النهار أكمل بقى النهار لنقول له لا لو جامعت فعليك الكفارة لحرمة اليوم أو واحد خبيث يأكل واشرر في نهار رمضان وبعد ما روح لا نفسه بقى كده كده مفطر فجامع نقول له ايه انت افطرت بالأكل والشرب لا عليك الكفارة المغلظة وإلا ما كانش حد غلب كان كل الناس قبل ما يجمعوا بينما هي العملية في ال يا عم خلاص هاتي يا بنتي ناكل ولا نشرب حاجة اول وبعدين نجامع وخلاص خرجنا من قضية الكفارة لا طبعا اليوم محترم فإن وقع فيه الجماع وأنت صائم أو وأنت مفطر ويلزمك الإمساك فعليك القضاء والكفار <تصفيق> مش لأنه أفطر ما هو أصلا مفطر لكن لأنه هتك حرمة الزمان هكذا يقولون لهتكه حرمة الزمن وإلا هو مفطر هو أكل وشرب خلاص لكنه إيه؟ لم يراعي حرمة هذا اليوم ومن جامع وهو معافا ومن جامع وهو معافى سليم يعني ثم مرض أو جن أو سافر لم ت الكفارة يعني الكفارة في ذنبك ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان يعني الأكل الشر وغيره لا تجب في الكفارة إلا مسألة واحدة ذكرها في الشرح هنا في مسألة ثانية مش حنذكرها أصلا وهي أن النزع جماع النزع اللي هو انك تخرج من ال... تنزع فرجك من فرج المرأة النزع تخرج ياه هذا النزع يا جماعة لا اصبر لا يترك عليها مشكلة كبير اصبر بس رجل بدأ الجماعة بالليل بقى على الفجر ربع ساعة قعد بقى يقدم مقدمات بقى خمس دقائق جامع امرأته قبل الفجر بخمس دقائق ونسي نفسه وهو جامع سمع الأذان فخرج فورا أول ما سمع الأذان لا حول ولا قوته إلا بالله إنا لله وإنا لا يرجعون <تصفيق> يعني ألم على أشاه بالمرضى متنرفز نقول له بربو عليك إيه؟ كفر مغلط ليه؟ هو لم يبتدئ شيئا لكن المشكلة فين النزع جماع مع وجوب النزع ممكن إليك خلاص بقى مشكلة كده كفارة نكمل لا يجب أن تنزع ومع النزع فعليك كفارة مغلظة دي فضية النزع جماع فهمت أثارها عامل إزاي يبقى عندنا مساله ثانيه يجب النزع وعليك الكفاره ما تع... لا... لا بد ان تنزع فورا ومع وجوب النزع فعليك الكفاره لازم ينتهي الجماع قبل الفجر لكن المساله الثانيه بقى اللي ممكن ترد على ذهنك ماذا لو انتهى الجماع قبل الفجر بلحظه واول ما خرجت ونزعت اذان الفجر أنا ما رحتش استحمم يا ها دي بقى اللي فعلا عنها كثيرا كثيرا كثير تقول ايه؟ ما عليكش حاجة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبحه جنوبا وهو صائم عادي <تصفيق> ما عليوش حاجة لنه ما في وقت يحرم عليه في التسبب فيه كله كله خلاص يا إخوة يبقى خضية النزع هي التي تصبح وفيها الكفارة أما أن تصبح جنوبا من جماعة أو من احتلام فلا شيء عليه. ثم بيّن الكفارة ف... نعم كنت النزع تخلص لكن الواجب أن ينتهي الجماعة قبل الفجر المسألة دي بقى لها أشباه إلي وساقط على جريح قد قتل إن لم يزل أنا حول هذا كنت برجعها عشان استثيرك يعني ومن من المغصوب تائبا خرج آت بواجب وقيل بحرج وقيل في عصيانه مشتغل مع انقطاع النهي وهو مشكله وساقط على جريح قد قتل إن لم يازل وقفأه إن انتقل قيل آدم وقيل خير والإمام لا حكمة والحجة حول الوقف حام والنزع برضو داخل معاه داخل معاي بقى معلنا قلت. قلت مسائل فرضها الفقهاء مثلا واحد غصب أرضا وعاوز يخرج منها يجب أن يخرج منها طب هو بيخرج آثم ولا, ولا بيعمل إيه يعني؟ أنا ماشي في هذه الأرض تائبا مش ماشي غاصباً لا ماشي تائباً علي إث ولا أنا بفعل واجب وأنا خارج ولا ما فيش حكم أصلاً العلماء احتاروا في المسألة دي قال إمام الحرمين رحمه الله هذه المسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء الناس دماغهم تحيرت فيها قال لهم أنا غاصب وأريدوا أن أخرج من الأرض تائبا خروجي ده خروجي التائب المشي ده بقى حرام ولا حلال ولا واجب ولا اي حكمه واحد حدف واحد مش هو اللي تسبب واحد لا نعم واحد حدف واحد على طفل فنزل عليه وجنبه طفل تاني أول ما نزل على الولد ده لو فضل عليه لحظة واحدة حيموت ولو انتقل يمين أو الشمال حيموت واحد تاني وساقط على جريح مثلا قد قتل إن لم يزل وكفأه ان انتقل مش مسلم وكافر لا ده مسلم ومسلم يعمل ايه قيل أدم وقيل خير والإمام لا حكم والإمام قال لهم لا حكم والحجة قال لهم والحجة حول الوقف حام قاعد يلف ودور كده حال أنه هو متوقف في المسألة مين, مين الإمام ومن الحجة ارجع إلى ألفية السيوط الكفارة قال وهي عدق راقبة بعد أن وضح أحكام الجماع الآن يتكلم على الكفارة ما هي الكفارة؟ قال وهي عدق راقبة الرقبة دي مطلقة في كلام المؤلف لكنها مقيدة بإيه؟ بأن تكون مؤمنة ما ينفعش كافر وأن تكون سالمة من العيوب التي تضر بالعمل ما يكونش أشل ما يكونش أعمى كده يعني تكون رقبة سليمة من العيوب فإن لم يجد رقبة أو لم يجد مالا يعتق به رقبة فصيام شهرين متتابعين قلنا ما تقولش إيه ستين يوم طول شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكينا إيه بقى يطعمهم إيه؟ قالوا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مد بر قمح يعني اصبر هذا طبعا قبل دلوقتي وبعد دلوقتي حكم لا تغير. مد بر أو نصف صاع من غيره إيه غيره؟ مما يخرج في زكاة الفطر يعني مش في كل حاجة لا في الخمس أصناف اصناف الزكاه زكاه الفطر الخمسه فان لم يجد معوش فلوس ما يقدرش يطعم سقطت مثل ما كنا. سقطت الكفاره كما في حديث الاعرابي الذي ذكرته لكم والله أعلم وبذلك نقف عند ما يكره يستحب في الصوم وحكم القضاء وهذا ان شاء الله نجتهد أن ننهيه في الدرس القادم أو الذي بعده احنا درسين ان شاء الله فنجدهد إن شاء الله ان ننهي كتاب الصوم في هذين الدرسين إيه؟ ما إحنا مزنوئين اختلاء صورة المستقيم يا جماعة موجود معايا في العربية وموجود إن شاء الله لك الآن نجهد أن ننهي كتاب الصوم فلو إحنا عادنا نصص عادي نقول اختلاء الصورة المستقيم إحنا نمتجين نصص عادي فإن شاء الله بعد رمضان والعيد وتقولنا كده يعني إن شاء الله ونأتيكم بعد هذا الشهر المبارك نتكلم مرة أخرى على اقتضاء الصلاة المستقيم ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من الفائزين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين